Ja, dat الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعلى الله لا يطيق الله وعده ولا إن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا zodat we Deze stap ثم كان عاطبة الذين أتان Thank وَمَن يُحْبِرُ وَأَمَّن لَّدِي بَكَثَرُ بِآيَاتِنَا وَرِقَائِهِ وَتَرَاهُمْ لَكِ فِي الْعَذَابِ مُحْبِرُونَ فَتُبَخَّلَ حِينَ تُسْوُل وَحِينَ يصبحون.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 ومن آياته أن خلقكم من ترابيكم إذا أنتم تشغل تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أولادهم ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفترون ومن آياته قلب السماوات والأرض وفصلاة ألسل بهم ذلك لآيات للعالمين في <تصفيق> من آياته يريكم المرقى خوفا وطبعا وينزل من السماء فيحيي به الأرض بعد بذها إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاتم دعوتهم من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قاربون هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أول عليه وله الأعلى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب, ضرب لكم مثلا من آب أنكم مما لك أيمانكم من شركات فيما رضغناكم كأنتم أظل الله وما لكم من ناصرين سافر ودأك للدين حنيفا الله الذي فقر الناس عليها لا تبدين بخلق الله ذلك الدين الخير أن الناس لا يعرفون بديدين إليه واتقوا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين طرقوا دينهم وكانوا شعا كل حس بما لديهم فرحون. إذا مستلنا فضروا انتعوا فظنوا ثم إذا أداقهم منه إذا أريكم لما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رغوة فرحوا بها فإن تصدهم أيديهم قال ما يشاء ويخبر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فأهل القرى حفروا. وعيد الله وما آتيتم من ذكات تريدون ودهبوا رفك أولئك هم المطعبون الله الذي مَا ثم إذ يفتعون من كثر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسه يمهدون ليجي الذين آلموا عبر الصالحات من صبره الكاثرين. ومن آياته أن يرسم الرلاح مبشراته وليدي قصم من رغمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ول تبتغوا من قبله ولا علمكم تشكون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقرنا لنا الذين أدرموا وكان حفظا علينا المؤمن، الله الذي يثير الرياح، بات يتحال، تيده في السماء، كي يرجع، في السماء، من فإذا أقرب من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كان من قبل <متحة> إن ذلك لم تهي الموتى كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحاً قرأاً طرر ضد من بعده يكون and لأن يقولن <تصفيق> الذين كفروا منكم إلا مبطرون فذلك الله على قلوب الذين لا يعلمون تصبر إن وعد الله حسور ولا ذل اكل الذين ما يرقبون